ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي ا ذ ي آ م ن و لَا د ي ا ل ل ه و ر س و ل ه و م ا ا ل ل ه إِنَّ ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ي ا أ ص و ا ت ك موسوعه ف النابلسي تجهروا له للعلوم كجهر بعضكم م ا ك م أ ن ت ل الاسلاميه تشعرون إن م م و أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ا م ت ح ن ا ل ل س ي للعلوم إن ا ل ذ ي ي ن ن ا د و ن ك م ن وراء أ موسوعه م النابلسي للعلوم ا الاسلاميه م و ن و ع ه النابلسي ف ت ب للعلوم ن الاسلاميه د م ي ن و م و ل ل ل ه ط ع ا ل أ م و ا ل ع ه ا ل ن ا ل ل ه ح ب ب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن و ل ك ل ه إ ل ي و م الاسلاميه ك ف ر و ل ف و و ق ا ع ص ي ن أ موسوعه ا ل النابلسي م للعلوم إ ن الاسلاميه ن م ا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 ا ل مؤمنون إ خ و ة ف أ ص ل ح و ا بين أ خ و ي ك م واتقوا الله ل ع ل ك م ترحمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يسقون م م قوم عسى ايكون و ا عسى خيرا وَلَا موسوعه ا أ ن ف ك م النابلسي ب للعلوم س د ا إ م ا ن الاسلاميه و ا ت ن ب و ا كثيرا من الظن إ ن بعض الظن إ ث م ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل لحم أ خ ي ه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب ر ح ي م يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنا خ ل ق ن من وأنثى ا ك ذكر م و ج ع ل ن ا ك م ش ع و ب ا و ق ب ا ئ ل ل ت ع ا ر ر ف و ا إن أ ك م ي ه ا موسوعه النابلسي ل ل ع ر ا آمنا ب ق ل ل م ت ؤ م ن و ا و ل ك ن ق و ل ا أ س ل م ن ا و ل م ا ي د خ ل ا ل إ ي م ا ن في ق ل و ب ك م و إ ن م ن أ ع م ا ل ك م شيئا إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م إنما ا ل م م ؤ ن ن و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه ث م لم ي ر ه اسماء و الله م وأنفسهم في ب ي ل الله صادقون. قل ل أ ت ع م و ن ا ل ل ه بدينكم و ا ل ل يعلم ه م ا في ا ل س م وما ا ا و ت ف ي ا للعلوم أ ر ض و ا ل بكل ه شيء ي ي م م ن ن أن عليك ل أ س ا ل ا س ل ا م ك م بل الله ي م ن أن ك موسوعه النابلسي كنتم ص د للعلوم ه ي ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا م ي ه